فَجَعَلنا لَهُم جُزاَذً ا إِلّا كبيرا لَهُم لَعَلَّهُم إِلَيَّ يَرْجِعُون قَالُوا مَن فَعَلَ هَذا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ قالوا سمعنا فاتين يذكرهم يقال له ابراهيم قالوا فاتوا به على اعين الناس لعلهم يشهدوا قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فَرَجَعُوا إِلَى أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ ثُمَّ نُكِسُوا عَلَى رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَقُولُ أَلَا أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ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 يَا نَرْقُونِ بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَدَعَا لَهُ الْمُؤَخِّرِينَ وَنَجَّيْنَا هَارُونَ وَفِرْعَوْنَ إِلَى الأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَفْلًا وَكُلًا جَعَلْنَا صَالِحِينَ